لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلبي والطفل أجمعين وبعض فكل عام وأنتم إلى الله عطل رجل أخرط وعلى الله عطل حسانه وتعالى أدوى فبعد ساعات قليلة سنستقبل أفضل أيام الدنيا على الإطلاق ألا وهي أيام العشر الكول من ذي الحجة وهذه هي حكمة الله عز وجل في خلقه أن يخلق سبحانه وتعالى ما شاء ثم بعد ذلك يطال الله عز وجل مما خلق ما شاء للتفضيل والتعظيم فقال سبحانه وتعالى وَرَبُّكَ يَخْضُكُ مَا يَشَاءُ وَيَفْطَارُ خلق الله عز وجل البلاد والأماكن وفضل بعضها على بعض فاختار الله عز وجل مكة ثم المدينة ثم بيت المصدر وخلق الله عز وجل كذلك الأيام والشهور وفضل بعضها على بعض فأفضل أيام السنة هو يوم النحر على خلاف بينه وبين يوم عرفة كما سنبين فيما بعد وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة وأفضل الشهور هو شهر رمضان وأفضل الليالي هي ليلة القدر وأفضل أيام يعمل فيها العاملون بطاعة الله عز وجل هي أيام العشر الكول من ذي الحجة ولذلك أفضل الله عز وجل بها في كتابه الكريم فقال والفتر وليال عشر جمهور العلماء على أنها العشر الكول من ذي الحجة ومعلوم أما الله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء دل ذلك على عظمته ودل ذلك على أهميته فالله عز وجل عظيم لا يقسم إلا بعظيم ابن عباس رضي الله عنهما يفكر قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معدومات وقوله تعالى وازجر الله في أيام المعدودات قال الأيام المعلومات هي أيام العشر القوة للنهجة والأيام المعدودات هي أيام التشريخ الثلاثة الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأقصى فما من أيام العمل الصابح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في هذه الأيام العشر اسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه لفظ الإمام البخاري ما العمل في أيام أفضل منها في هذه فقالوا ولا الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء في رواية الأخرى الصحيحة أيضا عند غير المخارين ما من أيام العرب الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك ما من أيام العمل الصالح فيها أحبه إلى الله عز وجل من هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها مقرب إلى الله عز وجل ما من أيام العمل الصالح فيها محبوب إلى الله أو محبب إلى الله عز وجل من العمل في هذه الأيام العشر فالصحابة بيستعجبهم وبتألوا في عليه الصلاة والسلام وحقوا جهولوا عمل ما فيش أبطل منه جالونه أعلى حال جالونه يا, يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني الرجل الذي خرج بنفسه وبمال وترك الأهل وترك الوطن وترك الولد وتحمل المشقة في سبيل الله عز وجل وتحمل الموت يستعد للقاء الموت في كل نحظة ده يا رسول الله مش أفضل من العمل في هذه الأيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله إلا أي إلا عمل رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك سواء أرجع هذا الرجل بنفسه ومن الممكن أن يرجع بنفسه دون مال من الممكن يرجع أو او لا يرجع بنفسه ولا بماله بأن يصدقه الله عز وجل الشهادة هذا هو كما قال أهل العلم الذي يفضل العامل في أيام العشر من ذي الحجة ومن الممكن أن يكون مساويا له في عمل يعني العلماء ما الجزاء مشهده هو أفضل منه ده قالوا من الممكن أن يكون مساويا له في عمل طيب الأيام دي. إبعنا أن ربنا عز وجل فضل هذه الأيام على غيره إيه السبب يعني؟ الإمامة بن حجر بيقول إيه؟ بيقول والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه يعني إيه؟ في هذه الأيام في الصلاة ممكن في طلب عشر صلاة نهاية ممكن تتطبيع ها تمت وقت ما مشكلة ممكن في أي وقت ما كيش مشكلة. مشكلة ممن الممكن في هذه الأيام ان تحج إلى بيت الله الحرام فهي أيام الحج إلى بيت الله الحرام كما قال الله عز وجل الحج أشهر اه معلومات لكن لا يتأثر حج في غير هذه الأيام في غير أيام العشر تقوى من ذي الحج من الممكن أن تصوم ومن الممكن أن تتصل ومن الممكن أن تفعل كل أفعال الصوم ولكن ليس من الممكن أن تحج إلى بيت الله الحرام إلا في هذه الأيام العشر ولذلك صلى الله عز وجل هذه الهيا على غيره وذر رحمه ربنا بنا أخواني كل واحد منا اليوم إنه واحد من الجوارح الله عز وجل إلا رجل خرج مجاهداً في سبيل الله عز وجل مخاطراً بنفسه في سبيل الله عز وجل هذا هو الوحيد الذي من الممكن أن يفضل العامل في أيام العشر من ذي حجة ومن الممكن أن يكون مستوياً له في عمل الجماعة لك بين الصدرات معلش ممكن مصور شوية مش هنطور شوية الجماعة لك بين يعني أيام العشر الأولين من الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان أفضل من هذا ما تخلي واحد صار واتعدت، فتوجه بسؤال من الشافعية السالمي في تأييده عليه رضي الله بيقولوا أن العشر الأولين من الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان إنهن أفضل، فقال. أيام العشر الأولي من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأولي من ذي الحجة مركزين معي؟ يعني الأيام أفضل من هي والليالي بتاع رمضان أفضل من ليالي العشر الأولي من ذي الحجة ابن القيم عليه رحمة الله تلميك شخص الإسلام ابن سينادي عرض على كلامه بيقول إيه بيقول وإذا تأمل الفاضل اللذيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ما من أيام العمل الصادق فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر ففيها يوم عرفة وفيها يوم النحر وفيها يوم الطروية أما الليالي العشر الأواثر من رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وفيها ليلة فيه هي صير من ألف شهر فمن أجاب بغير هذا التصريب لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيح عشان الصفر الوقت معاكم ما هي أنواع العمل الصالح التي من الممكن أن نتقرب إلا الله عز وجل بها في هذه الأيام؟ أول شيء هذه الأيام هي موثم من مواسم الخير أي موثم؟ من مواسم الخير وأي منها من الله عز وجل ينبغي أن نستقبلها بطاعة المولى تبارك وتعالى؟ بإيه؟ بالسوق أن نبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل في هذه الأيام أن نعاهد الله عز وجل على أن لا نعود إلى الذنوب مرة ثانية لأن الزنب يخنف هو الذي يحجب العبد على ربه. هو الذي يحرم الإنسان فضل الله عز وجل جاهد الله عز وجل في هذه الأيام والله معه قال سبحانه بحامه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام اقتيات شبه من جابر جردان علقها بضره مش جبل ما تعلقاش كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوم هذه الأيام الكثة من ذي حيثه الكثة الأوالي من ذي حيثه اسمعوا إلى القول إيه السيدة قصة رضي الله عنها كما في مصنف الإمام أكثر حديث صحيح تقول أربع أربع حاجات لم يكن يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع حاجات كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوظب عليه إيه وماذا؟ صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم والعاشر اي العاشر الاول من ذي الحجه ثلاثة أيام ايام لكل شهر وركعة في الفجر حاجات كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيوضب عليها اللي هو يقوم يوم عاشوراء والعشر أيام ذي للحجة مش المقصود بهم العشر لأن العشر هو يوم عيد فيها الأصحى يوم النحر وصيام أيام الأيام منهيهم عن صيامه هي أيام يحرم على العرب المجتمع أن يصوم فيه صيام الأيام التسعة لما جاء في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم سبعة للحجة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء إذا كان من الهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يواضح على صيام الأيام السلطة الأول من ذي الحج بعض إخواننا اللي بيصطلعوا شوية جزاهم هو خيرا وبيقرأوا ممكن يكونوا قرأوا حديث عن السيدة عاش الشراب يرغبوا عنها في سنة لأبي داود حدثهم فهذا أيضا تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قطر طيب نجمع بولي الحديثة وبين الحديث اللي كانت بتقول النبي عليه الخلاصة والسلام يصوم في صحيان الثانية الإمام المقيم عليه رحمة الله أجاب قال المثبت مقدم على النافئ ومطه وعندنا حديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام فهو مطهد والأرض به أول المثبت مقدم على الناس وفح وابن هجر بيقول إيه ولا يرد على ذلك بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لاحتمال كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعمل العمل إيه؟ أو أن يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يصرب على أمه يعني ما على الكلاك يعني, يعني السيطة النبي عليه الصلاة والسلام كان في حاجة هو بحب إعلينا بس ما يحبش يواصب عليها عشان ما تحرابش علينا فما نتحملش بعد ذلك رحمة منه يبدأ من هذه السيطة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام أنه كان يصوم التسع الأول من ذلك من الأمور التي ينبغي أن نعبد لله عز وجل بها في هذه الأيام أو به في هذه الأيام التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لله عز وجل ودي سنة عن التكبير عملية التكبير البعض منا يتفكر ان التكبير مقتصر على التكبير المقيم فقط ركزوا معي في النصة دي عندنا التكبير على قسمين مطلق ومقيم يعني مطلق يعني مسكوب يعني عندنا تكبير في كل أيام العاشر ده اسم التكبير المطمئ وعندنا تكبير مقيم يكون بعض الصنوات فقط وذلك من صبح يوم عرفة من فجر يوم عرفة إلى الآخر أيام التشريط الثلاث إلى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأرض ده التكبير المقيم أما التكبير المطلق في كل أيام العاشر دي سنة مش عارف غابت عنينا ليه كفة في أي مكان وفي أي وقت يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله وكان ابن عمر وأبوه أي رسى يخرجاني